لهم ما صونوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ود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 فاجرا كفارا رب اغفذ لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا